للمدينة فاطمة نصبت حزيه <سشترك program> للمدينة فاطمة نصبت حزيه للمدينة للمدينة فاطمة نصبت حزيه للمدينة للمدينة فاطمة نصبت حزيه <تصفيق> فاطمة نصبت عزيه نصبت عزيه للمدينه فاطمه نصبته عزيز للمدينه فاطمه نصبته عزيز للمدينه فاطمه نصبته <مت> يا المذبوح وتلقىنا اديه <تصفيق> نصمد عزيزيه قوم يا المدبوح وتلك القديه نصمد <تصفيق> عزيزيه للمدينه فاطمه نصمد <نسبة> عزيزيه <تصفيق> للمدينه فاطمه نصمد <نسبة> عزيزيه <تصفيق> للمدينه فاطمه <نسبة> تحاسيه يا فاطمة نصف عزيزيه يلا يلا يا علي يا علي يا علي الله لك الاجر عليه عليه قتلي مولانا حسين بن علي عبد الله لك الاجر عليه عظم الله لك الاجر عليه عبد الله لك الاجر عليه عظم الله لك الاجر عليه عليه قتلي مولانا حسين بن علي عبد عليه مولانا حسين بن علي أباك حسين